بسم الله الرحمن الرحيم هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا قوند الإنسان من نطفة طُوفَتد أَ فجعلناه النذتليج فجعَ شاكرا ان ما كفورا ان اتدنا الكافرين بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وأتيما ترجمة <تصفيق> جزاء. جزاكم بما صبرتم جنة وحريرا مستقيم في شَمْسٌ عَلَى هَمَائِرَا وَذَلِكَ نِعْمَةٌ عَلَيْهِم ظِلَالٌ وَذُرِيٌّ إِلَيْهِمْ يَقْطُفُونَ ويطاف عليهم بآنية من صبة 124. ويسقون فيها كأسا كان بذا جهازا جبيلا be One do وَالَّذِينَ اسْتَوَوْا عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوِ فَإِذَا نُفِخَ مِرْضَكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا بُكْرَتَهُ وَمِنَ اللَّهِ نحن نخونك فمن شاء اتخذ الى ربه سبيل